كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ مُصَدِّقًا إِنِّي رَسُولُ الله مصدقا لِمَا بَيْنَ يَدِيٍّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي يَأْتِينِ بَعْدِ سَمِيهِ أَحْمَدٌ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 انصر الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فامن الطائفه من بني اسرائيل وكفر الطائفه فايد الذين امنوا على فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ